والذين يؤتون ما اتوا وقضوبهم جنة ان لهم الى ربهم راجعون اولائك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يُفْنَى نَفْسٌ إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَبُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غُرْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ ذا إِذَا أَخَذْنَا مُطَرَّفِهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأُرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَ الْمُنْكَرِينَ وَقَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فكونتم لا اعقابكم في صرن مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جراءهم ما لم ياتي ابا أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنًّا بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَرَأَى الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ ذات السموات والارض ومن فيهن ذل اتيناهم بذكرهم فهم من يفكرهم معرضون انت تسالهم خرجا فخرج ربك خيرا وهو خير الواجقين كَذَّبُوهُمْ إِلَى خِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ